بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة لمذا الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذا في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مغصدة في عمد ممددة